هِب ماَا قَلَ قَو اللَّهُ السَّموَاتِ وَالْ أَبضَّ وَمَا بَينَهُمَا إَِّ بِحَفْتٍ وَأَجَلِم مُسََّ وَإَِّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ بِِقَاءِ رَغّهِم لَ لَ يَثير فِي الأبض فَ يظ كيفََ كَعَاقبَةُ الذيينَ مِ قَهِم كانَوا أَشَدَّ منِنهُم قوتَ وَأَسَاءُ الأَّ وَ مَا أَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَّرَ بَنَاءَهَا أَكْثَرُ مِمَّアَمْرِ زَوَاجِهِ أَسْمُ رُسُلِهِمْ بِالدِّينَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا وكان عاقبة الذين أتاءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهدئون الله يبدأ القلق ثم يعيده ثم إليه وَيَوْومَ تَقُوم السَّةُ يُمللتُمُجرمُون وَدَمْ يَ كُهُ مِ ش وَكَنجِشُ فَعَ وَكَُوا بِشكَائِهِم كَافِ وَيَوْومَ تَقُ السَّةُ يَومَ إذتَفَرُ